يا رب لو لعي عبدك إليك وحدك يجيب يا الله يا من رجعت يوسف يا له من مغيب ونه ونه ملمنين يا رب لو لعي عبدك إليك وحدك امان رحت تعيت يا يوسف سلامي <تصفيق> يا ربي رجعهم الي رجعهم الي يا رب والحسين يا رجع <تصفيق> قلت مولا وحيجلي وصال قشيان او اقرب هلا كلام بلا كلام فدوه اروحلك طم طم ما شاء الله معجور معجور او اقرب وحق اللي قلع بابي وشطار مرحق وحق اللي قلع بابي وشطار مرحق اضحي الاربع ويبدأ هما تخض اضحي اربعه ويبدا همات خضه يعود يحس ساعه لليل وطين يا عمر يعود يحس ساعه لليل وطين بعد بعد عليك الحشين يا عودك سين يا ما انتش معي الشكوى انا امو غريبه ايش عليين ظل يرجع ولا يرجع حبيبي يا ما انتش الشكوى امي و غريبه اش حال ينخضي الرجعه ولا يرجع حبيبه بالزهر زجيه يا رب بالزهر زجيه بالزهر يا رب لو دعايا يا رب لو دعايا اليك وحجا <تصفيق> يا من رجعك يا من رجعك يوسف يا الاهي يا رب له دعاع يا رب له دعاع عبدك اليك وحدك تجيء رجعهم ليا لي يا رب فرج بعد بعد رجعهم كادم أم البين السيد عبد الخالق لمحنة وحاق لي وصل قاسياً أو أقرب وحاق لي وصل قاسياً أو أقرب وحاق لي خلا احبابي وشطار ما راح وحقي لي خلا احبابي شطار ما راح اضحى الاربعاء ويبدا همات خضره ويبدأ أم هما تخضى يعود يحسين سالم لي الوطن يا رب يعود يحسين سالم لي الوطن يا يا من تس معي الشكوى وأنا أمي اش حالي الليل الظنين ولا يرجع حبيبي بالزهره فيك يا يا رب بري يا رب لو دعاء الله يا من رجعيد يا, يا, يا من رجعيد والنا وياها يا رافي يا ارا بلاد دعاء يا من رجعيد ارجع ها مرجع ها يا <تصفيق> يا رب فرج بعد بعد وانا ارجع يا يا رب فرج اي انا ربيتهم وجاء Al-Rabbi Atomwata Malikoburu Gili atwakiti Mashi bach Babi ma yinnesu A-khaafi Mnil Hasad Kil khaf Mnil Hasad A-khaafi اقر القلب اعوذ لا من اي مر اقر القلب اعوذ لا من اي مر اخو من حساد كل لا منى المر انا اقرا القول اعوذ ولا منى المر غيبتهم علي طالت ولا بانت علاما ما اجري تعيت صبري يع none salama ghaybatum ala ta'alik salabant واروح لك يا رب البري يا رب لو دعاه يا رب من رجعيت من بعد بعيد يوسف يا ربي ما في شي يسوي رجعهم الي يا رب الا انا الرب اياتهم وأتأملي يكبروا أنا يا ربي عياتهم وأتأملي يكبروا جلت وقتين مشي بحبا بما ينسوا أخاف مني عاشاب كل خوف في الحسد اغاوي من الحسد كل خوف في الحسد اقرى القلب اعوذ لا من تقرى لا القلب ابيتهم على ايت عليك سلامك على أنا انا ما اجري فعلك صبري يعود جانب يا واني المنيه <تصفيق> يا رب البريه <تصفيق> يا فراقي حسين قبلي شي ابي شاي ابني ايدك ايدك افرح امر والديك <تصفيق> فراقي حسين قبل الشيء عيب شيء مني بنياتي فوق راسي تهدم المبنى بنياتي فوق انا راسي تهدم المبنى, المبنى يديك بقى بيسمع الهوى الهوى يا جكبار ميل هوا وركوا وقول لابني يا جكبار ميل هوا اركوا وقول لابني وصيحي هنا يا يوم امات جاوبني وصيحي هنا عالي وخل لشوف انك وشم انك وعاتي يا الرايح بعد عينك ولا ضلت حبايا من يسأل علي صيح يا رب البريه يا رب يا رب لو دعيت يا رب لو دعيت بلاك وحدك تجيبها يا من رجعت يوسف خلاص ما نرجع ثاني هات نجاوب نجاوبنا حتى اعيد لك يا هين غريب يا رب لو دعيت يا رجعت يوسف رجعت يوسف كلاهي من مرضيبه رجعهم إليه رجعهم إليه <تصفيق> <قلتم> يا رب إليه <تصفيق> يفرق حسين قبل الشيء شيابني انا شيابني بنياتي المبني بنياتي وفكراسي المبني يديك بابي الهواء وركون يدوك بابي هوى واركو وطول وصيح هنا يا يوم وما تجاوبني وصيح هنا يا يوم وما تجاوبني يوم وما تعالي وخل اشوف انك وشي ما انك يا الرايح تعمد عينك ولا ضعن لك حبايب بس شيء يسال علي صيح يا رب البريء يا رب البريء يا رب لادع يا اراب لادع ايدك يا, يا من رجعت يوسف يا من رجعت رجحهم يا لاله من بخير رجعهم الي ارا رجع احانا الوالدة و مين يشاربي بحالي غير ام الغريبة الفاديدة الوالي احانا الوالدة و مين يشاربي فاجد الوالي روحي بجايلهم تيرتاح حسبالي أنا روحي بجايلهم تيرتاح حسبالي تاليها غريبة وبيئة بالخالي تاليها غريبه وبي اكثر لا اسمع رجع غايب قلت بالك تجوني ايس وضعي احسب ولا لو اسمع رجاع غايب قليت بالكتب يجوني اي ما عايش و احسب ولا قولا نسوني والشي يحصل بداية يا رب البريه يا يا رب لو دعيت يا, يا, يا, يا, يا, يا رب لو دعيت عبدك اليك وحدك ما شاء الله اجرك عليها يا امان رج يوسف يا رحيم بغيب يا رب لو دعيت يا رجعهم رجعهم رجعهم يا ربي ون, ون حسينية بعد وحدة رجعهم يا يا ربي يا ربي ايو الله اميس مرت ايو الله ما عقبك لا بخدمتك وانت رافع ايديك شفتك بارك الله بيك على الوقت دعي ومين يشعري بحالي غير امي غريبة الفاجد الوالي على الفاجدل والي روحي روحي روحي بجالهم تيرتح حبالي بارك الله فيك بارك الله فيك حاليها قريبه بيت ضي الخالي لو اسمع رجاح غايب قلت بالكت بجوني لو ايس وضيل احسب ولا قولا نسوني وايش يحصل بدايه والنونا يا رب يحصل بدايه وايش يا رب كمل كمل ايه اميش مار طيب افهم يا شفت جسيم فوقي ثراوي الخيل ساحقت اميس مارطي غيفهم يا ريت ما شفت جسيم فوقي ثراوي الخيل ساحقت بلا ما شوف راسك قيلت هذا انت بلا ما شوف راسك قيلت هذا انت يا يوم حسين قلبي ليش عذبت يا يوم حسين الله وي شعبك يا اللي جسمك بجد حولنا وانا بايدي القيمه وخوانك انا اديهم تعالوا هنا يا يوم تعونه وانا ويا بيدي حليم ما وخوانك اناديهم تعالوا هنا يا يما ادعي بك كل مسيه يا شنو يا رب يا رب لو دعى عبدك يا, يا رب را... لو دعى عبدك عشر. الى وحدك تجيب يا من رجعت يوسف, يوسف. يو فدوه اروح لك فدوه اروح لك منيالك على هالخدمه يا رب يا راي يا ابي يا رب, يا رب امن يا امن استعن بسر يا دليل مرير رجعهم رج هايدي هايدي ايدك ايدك, ايدك يا ربي بعد بعد رجعهم ليا يا ربي مرطة يغيفهم أوه. يا ريت ما شيفت عمس مرطة يغيفهم أوه. يا ريت ما شيفت جسم فوقي ترى والخيل ساحيت جسم فوقي ترى والخيل بلا ما شوف راسك قيلت هذا انت حسين بلا ما شوف راسك قيلت هذا انت يا يوم حسين قلبي ليش عذبت فدوا القلبة يا يوم <تصفيق> <بيدي مش> <تصفيق> جسمك قاعد بلودع يا رب لا عافتك هناك وحدك تجيبك ادر بيك ما تتعاب يا من رج يا شافي ناري ناري ارجع حملي ارج عفيت جسمك يا يمّة ودمعتي بالعين عفيت جسمك يا يمّة ودمعتي بالعين قليت عباس وينه شلون عافح سي عباس وينه شلون عابق بعض بعض قول قول قلت عباس وين شلون عابق يما قبول لا ابني شاهد هديت شافي قبول ابني شاهد يا خوزي انا يا خوزي انا يا خوزي بويا يا خوزي انا صحيت حاكي نزي انا بعد بعد يا خوزي انا Sawabni saam anak ridit mati wa ya mati waak Jawabni ya baigani asilak wa nukutak wa nahli alhamiyya يا رب لو دعى عبدك يا رب لو دعى عبدك حدىك وحدك تجيب لا تتعب لا تتعب يا من رج رجع رجعهم اللي رجع يا امي و دمعتي بي العيب جليت عيباس وين عافي حسين جليت عيباس وين شلون وانا وانا وأن شباب جليت عيباس وين qabul la shuf ay ibni shahedat qabul la shuf ay ibni shahedat ya khuziy anab sahi tahaki nzi ya nab ya صحيت حالي نسيت يا ابويا صاوبني سهام عنك بديت ماتو يا ماته جاوبني يا ضايح عيني اشيلك وانا قوتي 雨ійى صيح يا بالفري يا رب, <البرية سؤال> يا رب رجعهم الي هرجعهم الي يا, يا رب را... انا انا يا قميت مره عوب يا ابني دانعت يا يبعيني قميت مره قميت مره ضيبيني ودم حتيب عيني وسمع صوت بين حذل يناديني انا وسمع صوت بين حذل يناديني ايه سألت وقال عن ولدك تسيق سألت وقال العلم ولدت تسأليني ناديته على بو السجاة ياد حاشيني أنا ناديته على بو السجاة ياد حاشيني جاوابني انتطاع نحرة جسم جسمه رهينا هل رعى على رمح عالي وطباء واعلل حسينا قادوا يا رب يا رب لو دعاء يا رب معاك يا طلعت تعيد دروس يا لاله ما غيرك وجهعهم لي ايدك ايدك يا طلعت يا مهني بعد ما الان الضمير <بغير> والسال على احباب ضه ولا اركب بعد ليل لي يدك باقي يا روحي ايسك ما غيابي يا روحي ايسك ما تعود ولا هذا كنت حاسب tabih sahabi wala hazeh chenih hasi tabih sahabi wala hazeh